gesù waai اللَّهِ Vielen Dank. لا تا لا <تصفيق> ذو كل ذا بما كنتم تكفرون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 لا يقشرون ليميذ الله الخبيث من الطيب All right. المولى